بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبدون وإن تكل على خلق النعيب، فستبصر ويبصر بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدي. فلا تطع المكربين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهيم هماذ مشاء بنميم مناع من للخير 111. عتل بعد ذلك زنيم 112. أن كان ذا مال وبنيم 113. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّ كُلَّ مُصْبِحٍ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْزًا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ أصبحت فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين 116. على حوثكم إن كنتم صارمين 117. فانطرقوا وهم يتخافتون اللا يدخلن مغرب اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادر فلم ما راوا ذا قالوا اننا لضالون بل نحن ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوهون قالوا يا ويلنا حَسَّا رَبَّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أَيُّهُم بذلك زعيم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 فجتباه ربه فجعله من الصارِيح وإيَّاكَ الَّذينَ كفَروا لَيُزْلِقونَكَ بِأَذِ صارِحٍ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولونَ إِنَّهُ لَمَجْنُورٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ كل